من شهر شعبان الأبرك سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد انقطعت عنكم لمدة مجلسين نظرا لسفري إلى مصر وحضوري مع إخواننا هناك مؤتمر العلماء لدعم الثورة الشامية هذا المؤتمر الذي حضر فيه عدد كبير من علماء الإسلام من سائر الاتجاهات وتكلم خيرة علماء الأمة عن هذه النازلة العظيمة وهي نازلة ما حيحدث الآن لاخواننا في بلاد الشام وكيف أن النظام النصيري الذي هو اكثر من اليهود والنصارى بإجماع علماء الإسلام كيف تحالف مع الرافضة الذين شأنهم في التاريخ كله ظاهرة أعداء الأمة ضد الأمة، لأنهم يرون كل من لم يكن على مذهبهم وملتهم من النواصب الخارجين على الإسلام. فهذه النازلة عظيمة تدع لها هؤلاء العلماء خاصة بعد أن كشف حزب اللاتي. على وجهه القبيح في معركة القصير فرأى العلماء وجوب توضيح موقفهم مع أنهم كثيرا ما وضحوه وقد صدرت سلسة بيانات عن رابطة علماء المسلمين التي يترأسها الشيخ الأمين الحاج السوداني حفظه الله ومن كبار العلماء الفضلاء وأمينها العام الشيخ ناصر العمر حفظه الله ومديره التنفيذي والشيخ عادل الحمد حفظه الله الذي استشهد ولده قبل شهر في الشام وكذلك صدرت عدة بيانات عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ القرضاوي وكذلك صدرت بيانات عن رابطة أهل السنة والجماعة التي يرأسها الشيخ أحمد الرسوني وتكلم باسمها الشيخ صفوة حجازي وبالجملة كان هناك أيضا علماء رابطة علماء الشام وتحدث علماؤها مثل الشيخ أسامة ابن عبد الكريم الرفاعي والشيخ كريم راجح شيخ القراء في هذا العصر وغير هؤلاء من علماء ربانيين الذين تحدثوا وتكلموا وبينوا وجوب الجهاد وإنما في بلاد الشام ونعني وجوب الجهاد بالنفس والمال وسائر أصناف الجهاد يعني الجهاد ليس مقتصر عن النفس لكن مناصرة إخواننا في بلاد الشام بالمال والسلاح والنفس كان من أهم ما ركز عليه هذا المؤتمر وبذلك تعهد أولئك العلماء بإرسال عدة وفود لمؤازرة المجاهدين على أرض المعركة وتأييدهم وتقويه معنوياتهم ما قرره هذا المؤتمر وحضر فيه حوالي خمسمائة عالم وفيهم من العلماء الشباب عدد منهم من يدخل ويخرج الشام ومنهم من أعلن أنه يرسل السلاحة علانية كالشيخ شافي العجمي الكويتي والكويت لهم يعني آه يعني آه اندفاع قوي في هذا الباب ايضا علماء الجزيرة العربية كعلماء نجد و العلماء من قطر وغيرها من البلدان كل هؤلاء وعلماء اليمن أيضا جاء عدد عدد من علماء اليمن ومن شنقيط جاء أخيرة علماء شنقيط ومن ليبيا جاء أخيرة علماء ليبيا والجزائر والمغرب ذلك من البلدان ومصر مصر العلماء هناك كل عالم له دور الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري حفظه الله له دور جليل في إرسال الشباب ويأخذ عليهم العهد أنهم والديهم في نفرة الجهاد، فلذلك هذه كلها من الأمور التي تحدث عنها هؤلاء العلماء وتكلموا فيها في هذا المؤتمر الجليل. والعجيب أنه بعد هذا كله يأتي من الشباب المتحمسين من يستنكر ويزعم أن هذا المؤتمر. مؤتمر أحدثه أعداء الجهاد يجهض الجهاد في بلاد الشام كيف وبعض المجاهدين كانوا في في في المؤتمر بعض المجاهدين من أمراء الكتائب كانوا في المؤتمر فكيف يقال إن المؤتمر أنشئ إجهاض الجهاد لعمري إن هذا في القياس بديع ولذلك على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى يتقي الله في أعراض العلماء إن لحوم العلماء نسمونه فكيف إذا كان ممن عمل ويعمل لدين الله سبحانه وتعالى لا شك أن الطعن واللمس في هؤلاء العلماء من الذنوب العظيمة التي يخشى على صاحبها وكم من الإنسان طعن في العلماء لي في ديني يولي أذب الله تعالى بتلي بأن انتكس عن دين الله سبحانه وتعالى وأصبح فاجرا أو فاسقا بل وكافرا صلى الله عليه وسلم فلينظر الإنسان إلى نفسه ويعلم أن أن اللسان من أعظم ما يدخل الناس النار وليكب الناس في النار على وجوه إلا حصائد وأسنتهم كما قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه مقدمة أعرفت أن أذكرها نظرا لأن هناك العديد من الناس من في هذا المؤتمر من أهل الدين أما من العلمانيين وأشباههم وأصنافهم هؤلاء لا حساب عليهم هؤلاء يعني قد عهدنا ذلك منهم وهي شنشنة نعرفها من أخزم ولا يستبعد عنهم أكثر من ذلك فهم دائما ضد أي قضية من قضاء الأمة ودائما مع صف الأعداء ضد أمة الإسلام خاصة إذا كان الأمر فيه الصفة المباركة من الدعاة إلى الله والشباب المجاهدين في سبيل الله وأعداء الإسلام قد يقبلون برايات عمية ويقبلون بألوية لا لون لها ولا طعم لكن إذا جاءت راية إسلامية واضحة على منهاج السلف فهذه هي التي يعمونها عن قوس واحدة نسأل الله أن ينصر المجاهدين ويعيدهم في بلاد الشام وغير بلاد الشام إنه ري ذلك القادم عليه ونرجع إلى درسنا فحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فضائل الصلاة بعد أن تحدثنا عن سنن الصلاة فالحقيقة يا إخوة أن أي متن رحمه الله تبارك وتعالى ليس لديهم ضابط مضطرد في التفريق بين السنن والفضائل وعمليا لا يوجد تفريق بين السن الفضائل إلا ما كان من السنة المؤكدة التي ذكرت لكم فهذه السنة المؤكدة هي التي إذا تركها الإنسان ترتب على ذلك سجود السهو القبلي أما بقية السن فلا يترتب على تركها شيء، إنما يفوت المرء الأجر العظيم الذي يناله من فعل هذه السنة، ولا ما يذكره ما يذكره العلماء من أن السنة ما فعله النبي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليها وفعلها علانية، والمستحبات والمندوبات ما لم يحفظ عليها أو لم يأكد عليها هذا الأمر أيضا لا يستقيم مع ما يذكرونه، هناك ور مثلا سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى كان أئمة رحمه الله يشددون فيها ويعدونها من السنة المؤكدة وأئمتنا أصحابنا المالكيه يعني يجعلونها من المستحبات او من المندوبات مثل رفع اليدين عند تكبيره الاحرام فهذه مثلا كان أهل, أهل الحديث والسنة الآثار يجعلونها من شعار أهل السنة فكيف يكون أمر شعار الأهل السنه ثم يقال هو فقط من المستحبات وأيضا هناك مسائل أخرى جعلوها من المستحبات ومع أنها مع أنها من الأمور التي شدد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه جيد يا أخوة إذن حتى يتبين لكم الأمر ينبغى الإنسان أن يفهم السنن المؤكدة التي يترتب على تركها سهوا سجود قبلي ثم بقية السنن والمستحبات هي من الأمور التي تطلب لكن تركها لا يترتب عليه شيء واضح يا إخوة؟ جيد فلنقر بارك الله فيكم ما يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وأما فضائل الصلاة فعشرة رفع اليدين عند تكبيره الاحرام، وتطويل قراءة الصبح والظهر وتقصير قراءة العصر والمغرب وتوسط العشاء وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ والتسبيح في الركوع والسجود وتأمين الفذ والمأموم مطلقا وتأمين الإمام في السر فقط والقنود وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يفجرك أو من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة ويكون قبل الركوع وهو سر طيب نعم نعم أعلم سأتي عليها بعد طيب إذن فضائل الصلاة عشرة هو ذكر من فضائلها عشرة عشرة فضائل فأولها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يعني أنه عند الصلاة تقول الله أكبر من ترفع إلى أطراف الأذنين أو إلى المنكبين أو أعلى الجمع بين النصوص أعلى الأصابع إلى أطراف الأذنين وأسفلهما إلى المنكبين والمناكب هي هذه واضح تقول الله أكبر وأصحابنا ليس لديهم مرفع إلا في هذا الموطن على مشهور المذهب ويقابله قول آخر وهو الأقوى والأصح وهو الذي عليه الشافعية والحنابلة بل هو شعار أهل الحديث وذكر أبو أحمد الحاكم في كتابه شعراء الحديث أن قتال ترفع في المواطن ثلاثة عند تكبير التحريم وعند الركوع وعند الرفع من تكبير الإحرار. من <تصفيق> الركوع واضح يا أخو؟ وصنف بعض العلماء من المالكية مصنفات خاصة لتبيان هذه السنة. منهم الإمام محمد عبد الكبير الكتاني رحمه الله صنف كتابا في مجلد وقد طبع مؤخرا في هذا الباب ومنهم العلامة مفتي بلاد شنقيط محمد بداه ابن البوصيري رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب حافل في ذكر هذه السنن التي تركها الأصحاب ودلل عليها من المذهب نفسه ومن أقاويل أئمة المذهب فلننظر إلى الحديث في الباب يروي أبو حميد السعد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كبر جعل يدي حذو منكبي والحديث في البخاري وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبي حين يكبر رواه الشيخان وقد نقل, نقل ذلك انتبه يا أخي نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسون صحابي يعني متواتر الحديث كلهم يقول هذا ثم الأصحاب يجعلون ذلك من المندوبات والمستحبات إذن قاعدتهم لم تطلد في الباب منهم العشرة المشهود لهم بالجنة يعني العشرة المشهود لهم بالجنة نقلوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي عن الحاكم قال لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرطهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله أستاذه ابو عبد الله هو الحاكم. قد ذكرت لكم أن البيهقي تلميذ الحاكم أحمد بن حسين ابو بكر البيهقي تلميذ الحاكم والحاكم أبو عبد الله محمد بن بيه النيسابوري تلميذ أبن حبان, ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي تلميذ ابن خزيمة. وابن خزيمة إمام الأئمة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة هو الإمام الجليل الذي أخذ عن كبار أئمة السنة والحديث في زمانه كل واحد من هؤلاء تلمير الآخر وثانيها تطويل قراءة الصبح تطويل قراءة الصبح وهذه من السنن سبحان الله التي يكاد يتفق الناس على ترك هذه الأيام فتجد الناس يصلون الصبح وكأنهم يريدون أن ينفكوا عن الصلاة مع أن أصل في الصبح أن يطول فيها وقد ثبت في احاديث عديدة التطويل عن جماعة من الصحاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم بل ثبت في الموطة أن أبا بكر أطال حتى كاد يبدو حاجب الشمس فلما قال له عمر رضي الله تعالى قد أطلت يا خليفة رسول الله حتى كادت الشمس أن تشرق فقال له أشرقت لو أشرقت لوجدتنا نذكر الله لو أشرقت لوجدتنا نذكر الله واليوم مع الأسف تجد قليلا من المساجد من يحرص على قراءة السجده والإنسان يوم الجمعة كأن هذه السنة من السنن المهجور قلة من المساجر وإذا سألت الإمام يقول والله الناس لا تصبر على ذلك ما أن الإمام يمكنه أن يهيئ الناس لذلك ويروضهم عليه لكن المسألة تحتاج إلى إلى التمسك بالسنة واحتفال بها الامام إذا كان معظما للسنة والآثار معظما للعمل بها روض أهل مسجده عليها روى جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من الليل إذا يغشى والعصر كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها رواه أبو داود والنساء مختصرا وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه يعني أن الضوء بدأ يظهر وكان يقرأ في الركعتين وإحداهما ما بين الستين إلى المئة من الآيات والحديث رواه أخاري المسلم وأما الآثار في ذلك كثيرة وكان عمر رضي الله وتعالى يكثر أن يقرأ سورة يوسف في صلاة الصبح، حتى إن, إن الناس كانوا يسمعون نشيجه من آخر المسجد عندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قالها يعقوب عليه السلام لما تاسف لفراق ولده والظهر يستحب تطوير الظهر ايضا طب لماذا يستحب تطوير الصبح قال علماء رحمه الله ومنهم ابن القيم في زاد المعاد ان الصبح نقصت ركعاتها فزادت القراءة فيها نقصت ركعاتها فزادت القراءة فيها فهي مختصره ركعتان فهاتان الركعتان مع صفاء الظلام يجمل أن يطيل الإنسان فيها ويقرأ سورة أو آيات فيها طول والإنسان عندما يصحو من النوم يكون ذهنه ما زال طرية. فيكون مستعدا لتمعن الآيات وتفهمها أما الظهر فالظهر في العادة كان الناس يقيلون قبل الظهر فهو أيضا وقت ما بعد القيام من النوم القيلولة كانت عندهم بعد الظهر قبل, يعني قبل الظهر ما كانوا يقيلون ما كانوا يقيلون بعد الظهر بل قبل الظهر قبل أن يصلوا الظهر ينامون شيئا ثم يصلون الظهر وما حر الجزيرة العربية استحب أن تؤخر الظهر ليبق... لينكسر وهج الشمس لينكسر وهج الشمس والإنسان إذا استيقظ من نومه قد تضيع عليه الصلاة فلذلك استحب فيها تطويل القراءة كما استحب ذلك لصلاة الصباح واضح إخوة؟ جيد وروى سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أشبه صلاة بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الرجل لامام كان أمهم في المدينة منهم من قال هو عمر بن عبد العزيز منهم من قال غيره من فلان لامام كان بالمدينة قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في الأولين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأولين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداء بطوال المفصل والغداء هي الظهر رواه أحمد النسائي وصحابه خزيمة وجمع والمفصل يبدأ من قاف أو الحجرات طوال المفصل وإنما سُمّي مفصلا لأنه يكثر فيه الفصل ويستمر إلى سورة النازعات ومن النازعات تبدأ أواسط المفصل إلى قصار السور وهي إلى زوجة الأوزان الزلة ثم قصار المفصل. وأنا خلاف بيننا في بعض الجزئيات في هذا الأمر لكن ما ذكرت لكم يعني هو أنسوا الأقوان إذن هذا الحديث بين لنا الصوات كلها كيف كانت عادة النبي مصر صلى الله عليه وآله وسلم فيها وقد يختلف الأمر في بعض الأحوال فقد يقصر صلى الله عليه وسلم الصلاة الصبح مثلا وثبت أنه قرأ فيها إلى زوزلة الأرض الزاء في الركعتين وثبت أنه قرأ قلو الله أحد وسورة غير قصيرة أيضا لكن هذا كان في السفر وفي حالات خاصة فالإنسان قد يكون مسافرا فاضطر لتقصير الصلاة كما أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم طول ما كانت عادته في تقصير وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين ايه قد تكون مثل سورة الملك والملك تقريبا ثلاثون ايه بل هي ثلاثون آيان. الملك ثلاثون آيان. وكم في المصحف ثلاث صفحات وشيء ثلاث صفحات وشيء فهل يحتمل الناس اليوم يصلي بهم الإمام بهذا الطول؟ إذا كانت سجدة تقريبا ثلاث صباحات سجدة <تصفيق> ثلاث صباحات ومع ذلك الناس لا تتقبلها واضح؟ جيد هل القول بأن المفصل تبدأ بالضحى صحيح؟ يعني الضحى والزلزل الأمر قريب أو الخير. طيب إخو. وثالثها تقصير قراءة العصر يعني من الفضائل تقصير القراءة في صلاة العصر. لما رواه أبو العالية الرياحي و هو... لما رواه أبو العالية الرياحي وهو من كبار التابعين حتى إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الأميرة. قال اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اختلف منهم اثنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين أوليين وفي الركعتين أخرين قدر النصف من ذلك ويقرأ في العصر بقدر النصف من قراءته في الركعتين من الظهر وفي الأخرىين بقدر النصف من ذلك والحديث رواه أحمد وحديث صحيح وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ طارئا في الركعتين الاخرين أيضا لأن قدر النص من ذلك هي الفاتحة فإذا زاد عليه خمسة عشر معنى زاد عليه خمسة عشر آية معنى أنه قد قرأ فيها شيئا ما قدر مقدار النص والنص من الثلاثين هو خمسة عشر وأما العصر فمناء أنه كان يقرأ خمسة عشرة, خمسة عشرة آية وفي الركعتين الأخرين يقرأ ما مقداره تقريبا سبع آيات لعله إذا اكتفى بالفاتحة فالأمر قريب جيد وفي المغرب كان يقصر في العادة لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب قول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواب نماجا وحديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب والتين والزيتون رواب الطحاوي وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالعراف وثبت والعراف طويلة يا أخوه طويلة وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بالطول والطور يكتب بمسطور فدل ذلك هو سبحان الله بن القيم في زاد المعاد شن على أئمة المساجد في زمانه وسماهم النقارين أو يعني كلمة من هذا المعنى أنهم يريدون أن الصلاة بسرعة وكأنه يصف حالة أئمة مساجدنا اليوم فقال هذه السنة سنة تقصير الصلوات دائما ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هي سنة مروان بن الحكم الذي أنكر عليه بعض الصحابة ملازمته للقراءة في السور في, سورة في صلاة المغرب وقال له قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطول في صلاة المغرب لكن الحقيقة أغلب الأحاديث تدل على أن العادة كانت هي التقصير لأن بين المغرب وليشاء فترة قصيرة وكثير من العلماء يذهبون إلى أن, إلى أن صلاة المغرب وقتها ضيق لا يقل من امتدادها إلى العشاء، فلذلك أغلب الأحاديث تدل على تقصير المغرب وأما العشاء في آخر الليل فناسب الأمر أن تكون متوسطة فهي أشبه ما تكون بالعصر فهي متوسطة وهذه هي السنة فيها غالبا لحديث سليمان بن يسار الذي ذكرناه سابقا وفيه ويقرأ في الأولين من العشاء من وسط المفصل وروى أحمد والنساء وصحوا الجماعة وأيضا حديث البراء بن عازر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون لكن هذا على سبيل الاختصار والحديث رواه البخاري ومسلم وحيث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الإنشاء الأخيرة بالشمس وضحاها ونحوها من السورة وترميذ وحسنوا ويدخل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الرجل أمر بها معاذ بن جبل فإنه لما اشتكاه الرجل وقال يا رسول الله إني دخلت المسجد بعد عمل طويل ليصلي العشاء الإنشاء وإذا معاذ جاء يصلي بنا فافتتح البقرة فانسحت من الصلاة فقيل له ذلك فقال هذا منافق فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفتان أنت يا معاذ غضب وفي رواية فاتن فاتن فاتن وانكرر الانكار عليه بأنه أحدث فتنة بين الناس فاذا قال له بعد ذلك اقرأ بـ والشمس وضحاها وعدد له مجموعة الصور من هذا النوع مثل والشمس وضحاها والليل إذا يغشاء وأمثال وهذا الذي ثبت في الحديث حيث في هذا الباب كثير حقيقة ومن طبيعة الإمام مسلم في صحيحه أن يأتي بالحديث ويسردها مجموعة ومن أراد أن ينظر في هذا الأمر فيرجع إلى صحيح مسلم وينظر في هذا الباب ومن أراد أن يتوسع فعليه بزادة المعاد في هذه خير العباد بن القيم فإنه شفى الغليل في هذه الأمر جيد قال وخامسها يعني خامس الفضائل قول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ يعني إنسان الذي يصل للوحده يقول ربنا ولك الحمد والمقتدي الذي يصلي وراء الإمام لا يقول سمع الله بل يقول ربنا ولك الحمد فقط والشور المذب أن الإمام يقول سمع الله ينحونه فقط والمأمور يقول ربنا ولك الحمد فقط والفذ يجمع بينهما والراجح من أهل من من أقوال أهل العلم أن الإمام أيضا يجمع بينهما أن الإمام أيضاً يجمع بينه، وربنا ولك الحمد. إما أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب كما يحب ربنا ويرضى من السماوات من الأرض من ماشيء من شيء. بعد أهل الثناء ومجد كل لك عبد. الله ما يعني ما أعطيت ولا معطيي أم ما إمامات ولا أم ينفع ذا ما ما الجد المكرج. لكن هذا تطويل. إذا كان المرء لوحده أو مع جماعة يتحملون هذا التطوير والأصل في هذا ما روه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن فقول اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر لو ما تقدم من ذنبه روى البخاري ومسلم والسادس أو الفضيلة السادسة وهي التسبيح في الركوع والسجود وليس عند أصحابنا حد محدود ولا كلام محدد في هذا الأمر فلو سبح الإنسان بقوله في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث أربع عشر مرات كل ذلك أمر واسع. ولو قال سبحان رب الملائك تورور الأمر واسع ولو قال أي دعاء من الادعيه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح فالركوع في والسجود فالأمر واسع لا يلزمونك بشيء معين لحديث عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما نازت فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في, في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم والحديث رواه أبو داود بن ماجه وصححه غيرهم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رك أحدكم فقال في ركوع سماح رب العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أذنه والحديث روأ أبو داود ترمذي بن ماجر وفي سند القطاع ولذلك ابن قيم سبحان الله في كتابه الصلاة والمتاركة وكتاب جليل القدر أنكر هذا الحديث وابن قيم من طبيعته أنه كان يطيب الصلاة جدا حتى يذكر ابن رجب رحمه الله أنه لم يرى مثل ابن قيم في تعبده وتبتله وكيف أنه كان يطيل الصلاة جدا حتى يعاتبه الناس على ذلك ولا يباري بأحد الرحمة والله رضيه فنظرا لهذه الطبيعة كان ينكر على الناس الاستعجال في الصلاة وما لطبعه لإنكار هذا الحديث أصلا والحديث له طرق ولذلك حسناه بعض علماء يعني أن التسبيح ثلاث تسبيحات في الركوب وثلاث تسبيحات في السجود هذا الحديث فيه سنة انقطاع وفي كلام لكن ما كثرة الطرق والشواهد وكذا يصح عند جماعة من العلماء وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجودي سبحان ربي العظيم ثلاثا رب الزار والطوران وغيره وهناك حديث عديدة في هذا الباب ولذلك ولأن هذه الأحاديث في إسنادها كلام قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى بعدم التوقيت لم يرى توقيتا في الركوع والسجود سبح أدعو. السجود أدعو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فدعوا الله فيه فقمن أن يستجاب لكم يعني جدير أن يستجاب لكم قال مالك رحمه الله في المدونة لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي العالم ويكره حتى إنه كره ذلك لكن كما ذكرت لكم حديث قد ثبت في هذا الأمر وسابعها تأمين الفذ يعني أن الفذ يقول آمين ومشهور المذهب أن الإمام لا يقول آمين في الجهرية ويقولها في السرية وأما المأموم فيقول آمين سرا ولا يجهر بها يعني أن مذهب المالكية في هذا الباب شبيه بمذهب الأحناف فإن قيل على ما نجد مساجدنا تجهر بالتأمين فالجواب أنهم يقلدون ما يرونه في القنوات الفضائية وما يجدونه في الحرمين الشريفين وليس ذلك عن علم توارثوه عن أسلافهم وأما لو سألت كبار السن كيف كانت المساجد قبل خمسين عاما لوجدت أنهم لم يكونوا يجهرون بالتأمين والراجح من أقوال أهل العلم هو الجهر بالتأمين لأن الحديث يقول إن صحابة رضي الله عنهم كانوا يجهروا الحديث رؤوه البقار تعليقا ووصله غيره كانوا يؤمنون خلف الإمام حتى إن للمسجد للجة وذلك لا يكون إلا إذا جهروا بالتأمين ثم الحديث تدل أيضا على أن الإمام يجهر بالتأمين, بالتأمين ويقرأوها سواء كان في السرية يسر بها ويقرأها وفي الجهرية يقرأها لأننا ممأمرون لأننا مأمرون بأن نقول في في صلاتنا آمين إذا قرأوا غير مغضوب عليهم ولا ضالين قال لأن موافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له وكيف توافق تأمين الملائكة وأنت لم تسمع الإمام يقوله آمين جيد فلذلك هذا هو القول الراجح وهو قول آخر داخل المذهب تأمين الفذل حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكه في السماء آمين فوافقت إحداهما غفر, غفر الله له ما تقدم من ذنبه والحديث البخاري وأيضا روى أبو هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى فرغة من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين روى الدار قطني وحسنه والحاكم وصحاها وغالى هذا نص الصريح بالموضوع في, في أن الإمام أيضا يقول آمين ويجهر بها لا في السرية ولا في الجهرية ولا لا بها في السرية ولكن سيجهر بها في الجهرية والمأموم لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الظالم فقول آمين فإنه فإن موافق قوله قول الملائكة غفر الله لو ما تقدر من ذنبه والحديث في الموطأ والصحيح أو خاصة الصحيح المقال ويؤمن انظر قال وتأمين الفذ والمطلقا وتأمير الإمام في السر فقط لماذا يؤمن الإمام في السر فقط على مشهور المذهب قال لحديث أبي هريرة السابق إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلوا آمين فهذا ظاهره أن الإمام لا يقول آمين لكن هذا الظاهر غير مراد فإن النص يقضي على الظاهر والنص جاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بآمين طيب جيد وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو مشهور ماذا هو رواية من القاسم والمصريين عن الإمام مالك رحمه الله وأما ما رواه المدنيون وعلى رأسهم مطرف وابن الماجشون وغيرهم فهو التأمين تأمين الإمام والمعون وذلك لما ثبت في الصحيحين أن أبي هرانس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا هذا نص إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الفضيلة التاسعة وهي القنود والقنود يا إخوة على مشهور المذهب يكون فقط في الصلاة الصبح ولا يكون في النوازل عندهم، ولا يكون في الوتر ويكون سرا قبل الركوع في الركعة بعد الركعة الثانية أو بعد القراءة في الركعة الثانية في صلاة الصبح. هذا هو مشهور المذهب، وهناك أقوال أخرى داخل المذهب. وإنما قال علماؤنا رحمه الله إن القنوت لا يكون إلا في الصبح. لآثار اشتبهت عليهم وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد شهرا ثم ترك ذلك وأمثال هذه من النصوص واختيارهم اختيارهم القنوت قبل الركوع هو لفائدة أو لمصلحة الماموم فإن الإمام إذا أطال أدرك المأموم ركع خاصة في الصلاة الصبح قد يتكلم مع علمهم بأن هناك أحاديث تصح فيما قبل الركوع وفي ما بعد الركوع وهذه الأحاديث كلها صحيح ومثابت ومشهور المذهب هو هذا ويقابله أقوار أخرى بل أقوار أخرى تدل على الجواز وا اختيارهم لعدم الجهر بالدعاء هو لان الدعاء ذكر والذكر الافضل فيه هو السر اما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الصحابه يرفعون اصواتهم بالتكبير والتحميد والتمجيد ايا إيه ايها الناس على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائب ان الذي تدعون هو اقرب الى احدكم من عنق راحلته فاختار اصحابنا من هذا الحديث عدم الجهر بالدعاء ولكن الصحابه سمعوا النبي صلى الله فدل ذلك على أنهم سمعوا ما يسمع وما يسمع يعني أنه كان يجهر به والمذهب أيضا يسمح بالجهر لكن يختار السر يفضل السر على الجهر وإنما اختار أصحابنا قنوة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنه رواه سحنون في المدونة وهو ان لم يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن عمر رضي الله تعالى وروي روي أيضا عن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح وجاءت آثار وحديث عديدة على أن هذا القنوت أصله سورتين من القرآن نسخة نسخت قراءتهما وبقي الدعاء بهما وتسميان سورتي الحفظ والrift. وكانت في مصحف أبي بني كعب رضي الله تعالى. واضح؟ نقرأ الحديث الوالد في الباب عن بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت وفي الفجر حتى فارقت الدنيا رواه أحمد الدارقطني وصححه الحاكم. وأما المختار منه الذي ذكرته لكم. فاختاره الإمام الماكي أنه كان قرآن ثم نسخ وهذا رواه الطحاوي عن ابن عباس وغيره وثبت كما ذكرت لكم في مصحف أبي بن كعب ذلك ابن المنادي في الناس خمنسوخ قال ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورة القنوت تسمى سورتي الخلع والحفظ أو الحفق وهو أبو داود في المراسيل وهو كتاب آخر صغير غير السنن والحازمي في الناس أبو بكر الحازمي محمد بن موسى الحازمي كتابه للناس ومنسوقه من الاثار عن خالد بن أبي عمران قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضار إذ جاء جبريل وعي السام فأهم إليه اسكت فقال يا محمد إن الله عز وجل لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ثم علموا هذا قنوت وهذا الحديث لا يثوب إسنادا صحيح لكن كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذا الدعاء كما روا الطبراني الحطحاوي في في معاني أثار ورواه البيهقي في السنن الكبرى ورواه سحنون في المدون عن عبد الرحمن ابن سويد الكاهلي أن علي عليه السلام قنت في الفجر به، فكل هذا مما يؤيد أو يجعل القنوت بهذا الدعاء مستحبا دون غيره، لكن ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم علم الحسن بن علي عليه السلام دعاء القنوت، اللهم اهدنا في منهيات وعافنا في ماك، ولكن في الوتر وليس في ولذلك ورد اثار عديده عن السلف انهم كانوا يقنتون في النصف الاخير من رمضان يدعون على الكفره ويدعون للمسلمين وثبت ايضا في احاديث عديده وعن جماعه من السلف انهم كانوا يدعون في النوازل ولذلك مساله القنوت هذه من المسائل التي لا ينبغي التثريب فيها على المخالف اختار أصحابنا رحمه الله القنوت في الصبح قبل الركوع واختار الشافعيه القنوت جهرا بعد الركوع واختار الاحناف والحنابلة القنوت في الوتر واختار قوم القنوت في النوازل فقط والأمر واسع في هذا كله لا حاجة فيه واضح يا إخوة فليس على الإنسان أن يشنيع على غيره واختار علماءنا أئمة نختاروا يعني أصحاب نختاروا قنوت في الصبح لحديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه وحديث صحيحين لكن هذا ليس فيه نص على ما مدعى أصحابنا فإنه يقول تركه ويقول إنه قنت على أحياء يعني قنت من أجل واقعة معينة وهي واقعة بيرمعونة تعلمون أرسل النبي صلى الله عليه وسلم القراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم القراء وهناك حديث مشهورتان يعني متقاربتان وهي حديث الرجيو حديث بيرمعونة أما حديث بيرمعونة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد من القراء طلبهم هذيل وقالوا إن فينا اسلاما وكذا ونريد أن يعلمون واذا بهم غدروا بهم وقتلوهم ومنهم وبعوهم لاهل مكه يعني ومنهم عاصم ابن ثابت رضي الله تبارك عنه ومنهم زيد بن الدثمن ومنهم خباب ابن خباب بن عدي عفوا خبيب بن عدي رضي الله تبارك عنه مم. الذي قال قصيدته الشهيرة ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جم كان في الله مصري والقصيدة معروفة مشهورة رواها ابن هشام في السيرة فعليكم بها هي قصيدة رائعة وجميلة بل إنها في صحيح المخالِي ولست أبالي حين أقتل مسلماً هذه القصيدة في صحيح المخالِي رواه المخالِي السنة الصحيحة الله صلى الله عليه وسلم أيضاً حادثة بيرمعونا، حادث رجيع بيرمعونا، الحادثة الأخرى هي أن الطفيل من أمراء نجد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أو يا أبي القاسم إن فينا إسلاما فأرجو إن أرسلت معي ناسا من أصحابك أن ينفع الله بهم فلما ذهبوا إلى نجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخ أخشى أن يغدر بهم الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أبو مالك ملاعب الأسنة كان مشهوراً ملاعب الأسنة لأنه كان يعني شديداً في الجهاد عفواً في القتال في الجاهلية يعني فهو يلاعب الأسنة والرباح يعني أنه صلب في القتال فنبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى عليهم من الطفيل ابن عمر وهو ابن عمه وكان غداراً ماكراً فقال أنا لك أنا لهم جار ولكن الذي حدث أن النبي... الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث فقد غدر بهم الطفيل ومن القصص الشهيرة في هذه الواقعة ويواقع موجودة في صحاب المخاري وكانوا ما بين الأربعين إلى الثمانين حسب اختلاف الروايات بعض الروايات تقول أربعين وبعضها تصل بهم إلى ثمانين وكانوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لم ينجو من هذه المقتلة إلا رجل واحد وهو عمرو بن أمية الضمر رضي الله وتعالى ذهب للقضاء حاجه وهو رجل من أنصاء فلما عاد وإذا جاء جاء وجد العوافي تطوف فلما نظر وجد الجثث والقتل ومما حدث في هذه القصة أن أسلم بعدها جبار بن سلمة كان مع طفيل هذا لأنه لما جاء حرام الملحان وخال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه ليقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فغدره وطعنه بالرمح فشاط الدم على وجهه فارد الدم على وجهه فقال فزت ورب الكعبة قصة مشهورة فالرجل تعجب قال ما أنا قتلته وأي فوز فاز لكن هذا الصحابي الجليل قال فاز يعني فاز بالجنة فاز بالشهادة فكانت سببا في إسلام قاتلي سبحان الله ثم جبار بن سلم ثم جبار بن سلم علي يعني السياق أتى بهذه واو ومن طريف ما حدث في هذه الواقعة لعلنا إن شاء الله نفتح درسه في السيرة النبوية وهي من أجمل ما يمكن أن يتدارسه الإنسان من أجمل ما قرأته في هذه الواقعة أن مالك بن فهيرا تعرفون مالك بن فغيرة هذا كان مولى عامر ابن فغيرة عفوا عامر بن فغيرة كان مولى أبي بكر الصديق وهو الذي كان في الهجرة مع أبي بكر وعمر عفوا مع رسول الله عليه وسلم أبي بكر فكان معهم مولى عامر بن فغيرة وكان عبدا أسود وكان معهم القائد وهو عبد الله ابن أريقط الليفي ولم يكن مسلما ولم يثبت أنه أسلم فعامر بن فهيرة هذا لما جاءوا ليقتلوه وقتلوه رفعته الملائكة إلى السماء حتى رأوه في الأعلى العليين ثم أنزلوه إلى الأرض فلما جاء أبي عمر بن أمية الضمري قال من أنت؟ قال أنا عمر بن أمية. فقال له الطفيل إن على أمي نذرا أن تعتق رجلا من بني إسماعيل وضمر من كنانة وكنانة من بني إسماعيل من القبائل العدنانية فجز نصيته وأعتقه قال له من هذا الرجل؟ قال هذا عبر المفاهرة من خيارنا قال إنما سألتك عنه لأني رأيته وارتفعه إلى السماء فمن ذال إلى الأرض وهذا من كرامات الأولياء سبحان الله وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا يدعو على هذه القبائل التي غدرت راع وذكوان وعصية التي عصف ربها ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم فحدث <تصفيق> <لا> رجيع <تصفيق> نعم الاولى حدث بيرمعون والثاني حدث الرجيع لكن يعني يعني بينهما توافق طيب اللهم صل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال فأما في الصبح فلا ميز أن يقرأ حتى فارقة الدنيا هذه رواية رواية أخرى وفيها كلام في إسنادها كلام أنه ما زال يقرأ حتى وابن ق يقول إنها لو صحت فهي تدل على طول القراءة لا أنه كان يقرأ القوله المعروف وقوم لله قانتين يعني أطير قراء رضي إخو ويكون قبل الركوع لحديث عاصم قال سألت أنسا عن القنوط أكان قبل الركوع أم بعده قال قبله قلت فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع قال كذب كذب يعني أخطأ بلغة أهل العجاز إنما قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا رواه النقالي ومسلم والأمر واسع يعني أن أردت قبل الركوع, الركوع بعض الناس يقولون إن الذي ثبتها قبل الركوع هو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى ليدرك الناس الصلاة ليدرك الناس الصلاة وهو السر لأن الدعاء يستحب في السر قال سبحانه وتعالى ولا تجرب صلاتك ولا تخفت بها قالت عائشة رضي الله عنها هو الدعاء رواب خالي مصل وغيره هو. والحديث الذي ذكرته لكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه أقرب لأحدكم من راحلته من عنق راحلته حديث في الصحيحين ونكتفي بهذا مع أنه بقية باقية لكن نكتفي بهذا إن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء في يوم إثنين القادم إن شاء الله أو الأسبوع القادم يعني. وإن كان لكم أي تصرف تفضل بارك الله وش وإيش قدمنا شو؟ سبحان الله أشادت بقولك إنزين كان هناك أي تساءة تفضل بارك الله نعم. طيب أخونا ابن القيم عنده أسئلة تفضل أسئلتك يا ابن القيم اسم جميل يا أخي سأل الله يوفقك لتصبح قريبا بني القيم أو مثل ابن القيم أبو هاجر المقدس كيف حالك؟ طيب شيخ عمر ما زال لم يعود من مصر وما زال في مصر والإخوة هناك بارك الله فيهم يعني ما قصروا مع معنا كنا عندهم في يعني أخ أحد الإخوة الكرام وهو الشيخ محمد ابن محمود ابن عبد الفتاح المللاني. واستقبلنا في بيته ولم يقصر بارك الله فيه. لماذا أنت غاضب جدا يا أبا هاجر خير إن شاء الله ما الذي حملك على الغضب كان يوما واحدا لماذا كرهتني لي أن أذهب إلى هذا المؤتمر يا أبا هاجر هل سمعت ما قلته في بداية الدرس هل كنت معنا منذ بداية الدرس أنا تحدثت في بداية الدرس مدة طويلة وردت عن كل الشبه التي كانت في التي كانت أو التي يذكرها الناس وبينت حقيقة المؤتمر رجاءا يعني يمكنك ان ترجع إلى الدرس من بدايته وتسمع ما ذكرته للاخوه بارك الله فيكم جميعا ولا تغضب يا اخي يعني يعني كل مذهب له له مصطلحاته وما يجعله أصحابنا من السنة المؤكدة والتي إذا تركها الإنسان عمداً تبطل صلاته قد يجعلها غيره من السنة المؤكدة التي لا تؤثر على الصلاة فلذلك الآخرون يجعلونها من السنة المؤكدة مثل السواك مثلاً أصحابنا يجعلونها من المستحبات ولكن الأحاديث الوالدة فيه على أنه يكاد يكون فرضا أو يكاد يكون واجبا أحبك الله يا أخي أحبك الله وإحبابتنا من أجله بارك الله فيكم جميعا نعم. طيب إذن الله صلى سيدنا محمد إذن قول أصحابنا إنه من الفضائل لا ينون بأنه من الأمور التي ينبغي عليك أو لا تهتم بها أو لا تحتفل بها إنما هذه من التقسيمات الفقهيه بمعنى أنك إذا تركته فليس عليك شيء. لا تبطل صلاتك. ولو عامدا. ولو عامدا. نعم. نعم. نعم. نعم. غالي من أي البلاد أنت من اتبع مذهبا معينا هل يعتبر مقلدا إن كان مبتدئا فهو مقلد، وينبغي عليه أن يستمر في العلم وينبغي عليه أن يستمر في العلم ويتضلع فيه حتى يخرج عن ربقة التقليد إن استطاع ذلك وإذا كان مشغولا ب بتجارته أو بشيء آخر فهو معذور فالتقليد يعني نحن أيضا نقلد في بعض الأحوال إذا اضطررت إلى التقليد ولم تستطع أن تتخذ قرارا في مسألة من المسائل ترجع تفتح كتب الفقه تقلد ما فيها لا يمكنك أن تجتهد في كل مسألة من مسائل الفقه نعم يا أخ سلمك الله يا بلاد من أي بلاد أنت يا بلاد دروس الدورة الماضية يعني دورة الأصول لا لم أحولها إلى كتاب أو تعني الأخضرين رخضرين الأخضري الأخضرين لا زل لا زال في إخوان متضوان الأخضرين لا زال لي فيه قسم وإن شاء الله إذا أكملته سأعطي الإخوة لي صفو ويصبحوا إن شاء الله كتابا جاهزا للطبع حولنا تبارك الله أما هذه الدورة دورة العشماوية فلم أكتبها إذا كان فيكم من يستطيع كتابتها ويحولها إلى كتاب فجزاء الله خيرا يلزمنا اتباع الدليل ولذلك نحن نذكر دليل كل مسألة نحن نذكر دليل كل مسألة حتى لا يصبح الإنسان متمسكا بأقوال الرجال ولا خبرة له بأحاديث الحديث صلى الله عليه وسلم لأن المقصود أساسا هو النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كلام العلماء فهو طريق لفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك يا أخي كلام شيخ، كنا مع الإيمان ولا نبع الإيمان؟ أثنين؟ بالنسبة للسامي بالنسبة للسامي الإمام وش يكون بعث الإمام ولا مع الإمام؟ إذا أما مع الإمام إذا قالوا الضالين، ضالين فقولوا آمين فأنت تقولوا مع الإمام. مع الإمام. شيخ أو بالنسبة لل. بارك الله فيك. نعم. صلح. بالنسبة للقندب عن الحنافين في الوتر، وش بعد الركوع لا قبل الركوع؟ الحنابلة والأحناء كلهم يرون يفضلون القنوط بعد الركوع لكن لا جهرا لكنهم لا مانع لديهم من القنوط قبل الركوع ولذلك في الحرم في بعض الأحوال يقلطون قبل الركوع وهم حنابلة وجرت العادة عند أهل بيتنا نحن يعني مشايخنا من أهل بيتنا أنهم يقلطون على طريقة الشافعية يقلطون بالله ما في من بعد الركوع لذلك أدركت والدي وجدي و صلاتهم أقربوا إلى الشافعية من هذه المالكين كنت أقلتهم في صلاة الصبح نعم كنت أقلتهم الصبح بعد الركع الله ما تنفيه من أجل بغاية مساجد مقاشر كنت, كنت أقلتهم لم تعد تقلت صلاة الصبح؟ نعم غالباً كنت أتوقع سبحان الله لعلهم يعني يودون الالتزام القلوب دائما في الصبح من مخالف للسنة يعني؟ أمين؟ لا مبقاش إما إم... إم... إم... إم... نعم صحيح. الملكة ولكن الوزارة تفرض عليهم ذلك تفرض عليهم يعني لو أنه سلم تسليمتين لا يقبلونها هونين لا تسليم واحدة ولكن غالب المسجد تعرف فيه. لماذا؟ لأن غالب الناس لا يدرون ما يقرر الإمام في الركعة الأخيرة العامة لا يعرفون لماذا الإمام يسكت سكتة ثم يركع لا يعرفون أنه يقنص وماذا يقول في هذا القنص، لعموم الجهل مع الأسف. نعم. صوتنا شو يا أبو هاجر ما اسمعنا صوتك اليوم؟ وين أسألك؟ قلت لي يكون أي دعاء ممكن ولا لازم يكون دعاء؟ لا مطلقًا حتى في في الصبح هذا الدعاء مستحب فقط ليس واجبًا ولا ولا هو من السنة مؤكداً ولذلك من ترك القنود ولو عمداً فلا شيء يعني هو المستحبات هل أجدادك يرجحون قول الشافعية نعم يمينون في الصلاة لقول الشافعية فعلًا ولذلك يبسملون بالجهر يجهرون بالسمو وأيضاً آل الصديق الغماريين آل الصديق الغماريون أيضاً كذلك صواتهم تشبه صوات الشافية يلا خير إن شاء الله إذا نقفها هنا إن شاء الله وعلى أمل أن ألتقي بكم يوم الاثنين القادم وحمد صل الله صلى الله عليه وسلم تؤيدنا عزة المسلمين هي قد قهرنا عنيداً ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.